ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواه والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربه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 التي تضمنتها الآيات الماضية مما اوحى إليك ربك يا محمد من الحكمة لتعمل بها وتدعو الناس إليها وربنا جل جلاله يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وإذا الانسان الإنسان أن يطلب الحكمه بالحكمة وأن يريد الحكمة فهي شيء محكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق فالإنسان يقرأ القرآن ويقرأ السنة النبوية ويتخلق بأخلاق القرآن وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أي ولا تجعل مع الله معبدا غيره فترمى في جهنم ملوما يلومك نفسك ويلومك الخلق مبعدا مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى والمسلم حينما يتدبر الآيات تقوده الآيات إلى الأخذ بمحاسن الكمالات فالحكمة هي الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراد الأخلاق وأسوأ الأعمال وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات السابقة من الحكمة العالية التي اوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمام فهي بذ الحكمه التي من اوتيها فقد اوتي خيرا كثيرا فينبغي على الانسان ان لا يفرط ابدا الايه الأربعون افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما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 وتزعمون أن له البنات إمعانا في الكفر يا أذن بالله إذا ربنا يقول أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا بمعنى أفخصكم ربكم أيها المشركون بالذكور من الأولاد فلم يجعل نفسه نصيبا منهم وجعل الملائكة بنات له كما تزعمون والحال أنكم لا ترضون البنات لأنفسكم فهذا خلاف المعقول والمعهود المتعارف عليه فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأفضل الأشياء ويتخذون لأنفسهم أدوانها ولذلك جاء ردوا عليهم إنكم لتقولون قولا عظيما أي إنكم أيها المشركون لتقولون على الله قولا عظيما بافترائكم أن الملائكة بناتهم الآية الحاجة والأربعون ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعد ليتعظ بها الناس فيسلك ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم والحال أن بعضهم ممن انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدا عن الحق وكراهية له ربنا يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا أي ولقد بينا ونوعنا وأكثرنا في هذا القرآن العبر والمواعظ والحكم والأمثال والحجج والأدلة ليتذكروا وليتعظوا لكن ما هو الحال وما يزيد الظالمين هذا التصريف والتذكير بايات بآيات القرآن إلا ذهابا وهربا من الحق وتباعدا عن الإيمان وغفلة عن النظر والاعتبار وهنا التصريف كناية عن التبيين بمختلف البيان ومتنوعه ولذا تجد ضرب الأمثال متنوع وتجد العبر والقصص والأحكام كل هذه الأشياء فيها عبرة لمن اعتبر الآية الثانية قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتوا إلى ذي سبيلا قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لو كان مع الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبا اذن لطلبت تلك المعبودات المزعومه إذا الله للعرش طريقا لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه قل لو كان معه الهه كما يقولون إذا لبتغوا الى للعرش سبيلا اي قل يا محمد لو كان مع الله معبودات من سواه كما يزعم المشركون إذا لطلبت تلك المعبودات المزعومه التقرب الى الله ونيل رضاه بعبادته لاعترافهم بفضله وعلمهم بقدرته وعجزهم فكيف تعبدونهم من دونه والحالة هذه وهذا هو التفسير المختار لهذه الآية الكريمة الآية الثالثة والأربعون سبحانه وتعالىً عما يقولون علواً كبيراً تنزه الله سبحانه وتقدس عما يصفه به المشركون وتعالى عما يقولون علواً كبيراً سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً أي تنزيهاً لله عما لا يليق بعظمته وتعالى علوا كبيرا عما يقول المشركون من الكذب عليه كنسبة الولد والشريك إليه الآية الرابعة والأربعون تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا وَفُورًا تُسَبِّحُ لِلَّهِ السَّمَاوَاتُ وَتُسَبِّحُ لِلَّهِ الْأَرْضُ وَتُسَبِّحُ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ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 ربنا يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، أي تسبح لله السماوات السبع والأرض ومن فيهن من الملائكة والإنس والجن وجميع المخلوقات فتنزهه عما لا يليق به وإن من شيء إلا يسبح بحمده أي وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله تعالى فينزهه تنزيها مقرونا بوصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي ولكن لا تعلمون أيها الناس تسبيح المخلوقات لأنها على غير لغتكم إنه كان حليما غفورا أي إن الله كان حليما فلا يعاجل بالعقوبة من يكفر به ويعصيه غفورا لمن تاب من عباده فيستر ذنوبهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها وهنا تنبيه أيها المسلم في قوله إنه كان حليما غفورا تنبيه لأنه لما كان الغالب على أحوال البشر أن حليمهم اذا غضب لا يغفر وإن عفا كان عفوه مكدرا قال تعالى حليبا غفورا مشيرا بصيغة المبالغة إلى أنه على غير ذلك يعني ترغيبا في التوبة وترغيبا بأن نتحلى بأعظم الصفات وهذا الإنسان يقرأ القرآن فيتخلق بأعظم الصفات الآيه 45 واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا واذا قرات ايها الرسول القران فسمع ما فيه من الزواجر والمواعظ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بيوم القيامه حجابا ساترا يمنعهم من فهم القرآن إقابا لهم على اعراضهم وتأمل هذه العقوبة لأن الإنسان يقرأ الآيات فحينما يجد عقوبة يحذر هذه هذا الذنب ويحذر هذه المعصية حتى ولو كانت الآية نازلة في الكافرين لأن الآيات النازله في الكافرين أيضا فيها موعظه للمؤمنين وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ايوا اذا شرعت يا محمد في قراءه القران فسمعه مشركو قومك الذين لا يصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب جعلنا بينك وبينهم حجابا مستورا عن الاعيون لا يرى يمنعهم من فهم القران وتدبره والانتفاع به ويحول بينهم وبين الإيمان به ولذلك المعاصي تحجب الإنسان عن فهم القرآن الآية السادسة والأربعون وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 متباعدين عن إخلاص التوحيد لله إذا ربنا يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوا أي وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة أغشية وأغطية تحجبها كراهة أن يفهموا معاني القرآن فهما ينتفعون به وفي آذانهم وقرى أي وجعلنا في آذان المشرقين صمما وثقلا يمنعهم من سماع القرآن سماع قبول له وانتفاع به وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباله النفورا أي وإذا وحدت ربك يا محمد في تلاوتك للقرآن فقلت لا إله إلا الله وأنت تتلوه أعرض المشركون عنك نافرين مستكبرين عن توحيد الله من شدة شراهيتهم لهذا الحق ومحبتهم لما هم عليه من الباطل عياذا بالله الآية السابعة والأربعون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 عند قراءة ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصدع حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر لا تتبعون أيها الناس إلا رجلا مسحورا اختلق عقله اذا تأمل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل الحكمة في عقاب من يستحق العقاب فربنا يقول نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك أي نحن أعلم يا محمد باستهزاء المشركين واستخفافهم بالقرآن وتكذيبهم به وقت استماعهم إليك وأنت تتلو وإذ هم نجوا، أي ونحن أعلم يا محمد بما يتناجى به مشركو قومك في أمرك ويسار بعضهم بعضا بشأنه إذ يقول الظالبون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي حين يقول المشركون وهم يتناجون فيما بينهم ما تتبعون ان اتبعتم محمدا إلا رجلا مغلوبا على عقله بالسحر يهدي بكلام ولا يجري ما يقول الآية الثامنة والأربعون انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تأمل أيها الرسول لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومه مختلفة فانحرفوا عن الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق انظر كيف ضربوا لك الامثال أي انظر يا محمد متعجباً كيف مثل لك المشركون الأمثال الباطلة وشبهوا لك الاشباه فشبهوك بالمسحور وقالوا عنك شاعر وقالوا عنك مجنون وقالوا عنك ساحر وقالوا عنك كذاب فربنا يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اي فضل المشركون عن طريق الحق بضرب الأمثال الباطل المتناقضة لك يا محمد وتحيروا فلم يقدروا أن يسلكوا طريقا يخرجهم من هذا الضلال ويوصلهم إلى الحق الآية وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقال المشركون إنكارا للبعث اذا مثنا وصرنا عظاما وبليت أجسامنا أنبعث بعثا جديدا إن هذا لمستحيل وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي وقال هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالآخرة انكارا للبعث يوم القيامة اذا صرنا عظاما وترابا وقد بليت أجسادنا في قبورنا فهل يبعثنا الله احياء من جديد كما كنا قبل موتنا هذا أمر محال لا يمكن وقوعه من فوائد الآيات الزعم بأن الملائكة بنات الله افتراء كبير وقول عظيم الإثم عند الله أكثر الناس لا تزيدهم الآيات إلا نفورا لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل ما من مخلوق في السماوات والارض إلا يسبح بحمد الله تعالى فينبغي للعبد أن لا تسبقه المخلوقات بالتسبيح. من حلم الله على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم فرحمته سبقت غضبه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته